وَإِن كُنْ أَيْنَ دَرُسٌ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّا نَتَسْوَلَتْ مِنْ نُورِي بِهِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ الْمُكَوَّاجِبِ وَيُدْرِنَ أَنْوَارَ الْنَّاسِ فِي الْضُلَمِ أكرم بخلق نبي زانه خلقون بالخسن مستمر بالبشر متأسمين كالزار في درف والبدر في شرف والبر في كرم ودعر في همام كأنه وهو فرد في جللته في عانس حين ضلق وفي حشم كأن الملؤلؤ المغنون في الصدفين مما عليمه بضم ومبدسمه لاثم يعدو ضرب ضم عتمه توبات توبات توبات مدشج منه ومردثمه ا يا تيب مدد دائم ومددني فَحَدَّنَ الْجَنَّةَ رَبَعُوا أَسْتِبِ الشَّعَرَ أَسْتَدَنَ الْقُرْسَ وَيَبْدَوَ وَقَرَأَ وَانْدَلَتِ السَّمَاءُ وَانْوَارَ وَاضْجَتِ الْمَلَائِكَةُ دَانِيلَ وَتَمْجِدَ وَأَسْتِغْفَارَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَمَّا مَشَى الضَّيْفُ الظَّلَمَ بَيْنَ رَبِّ الْقَلَمِ وَضَاعَتِ الْحَذِيلا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا شَابِرًا حَامِدًا غَانْدًا بَنْظُر فِي تَمَامِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم Ya yeah, na. No. No. Yeah